قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحول عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان نلحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. كل مرء بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ورحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تاثيم ويطوف عليهم غلمال لهم كأنهم لؤلؤ مكنون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 بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إياك نصادقين فليأتوا بحديث مثله إياك نصادقين أم خلقوا من غير شيء منهم الخالقون أم خلق السماوات والأرض بل لا يقنون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 أم عيادهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروهم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِن يَرَوْكَ اسفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذلك